119. ولن نشرك بربنا أحدا 110. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا 111. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن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 وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مَلِيئَةً حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّكُمْ 119. ويقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا 110. لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وَأَنَّا مِنَّا الصَّارِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يؤمن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فمن أسلم فإن آئك تحروا رشدا، وأما القاسقون فكانوا لجهنم حطب، وألوا استقاموا على الطريق لا أسقينهم ما غدقا.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 117. ونعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا 118. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا 119. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه إِلَّا 110. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن